الوحدة السادسة الصلاة الدرس الثالث والثلاثون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام لماذا؟ لأصلي الجمعة التدريب إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد النبوي لماذا؟ لأصلي الفجر إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد بلال لماذا؟ لأصلي الظهر إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد عثمان لماذا؟ لأسلي العصر إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد علي لماذا؟ لأصلي المغرب إلى أين تذهب؟ أذهب إلى مسجد فيصل لماذا؟ لأصلي العشاء إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد الحرام لماذا؟ لأصلي الفجر التدريب الثاني اسأل كما في المثال المثال لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ التدريب لماذا أنت مسافرة إلى المدينة؟ لماذا هو مسافر إلى مصر؟ لماذا هي مسافرة إلى تركيا لماذا أنت مسافر إلى سوريا التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال ضع المنبه بجانبك هذه فكرة طيبة التدريب ضع القرآن بجانبك هذه فكرة طيبة ضع الكتاب بجانبك هذه فكرة طيبة ضع الصحيفة بجانبك هذه فكرة طيبة ضع الفاكهة بجانبك هذه فكرة طيبة ضع الشاي بجانبك هذه فكرة طيبة ضع القهوة بجانبك هذه فكرة طيبة ضع الماء بجانبك هذه فكرة طيبة ضع النظارة بجانبك هذه فكرة طيبة التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال أنا ذاهب إلى المسجد انتظر أنا ذاهب معك التدريب أنا ذاهب إلى المدرسة انتظر أنا ذاهب معك أنا ذاهب إلى البيت انتظر أنا ذاهب معك انا ذاهب الى المصلى انتظر انا ذاهب معك انا ذاهب الى مكة انتظر انا ذاهب معك انا ذاهب الى المدينة انتظر أنا ذاهب معك أنا ذاهب إلى الشقة انتظر أنا ذاهب معك التدريب الخامس حول كما في المثال المثال يستيقظ مبكرا استيقظ أنت مبكرا التدريب يقرأ القرآن اقرأ أنت القرآن ينتظر الحافلة انتظر أنت الحافلة يأكل التمر كل أنت التمر يكنس الغرفة أكنس أنت الغرفة يغسل الملابس اغسل أنت الملابس يشاهد التلفاز شاهد أنت التلفاز